بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه من خليل فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني, أرى في المنام أني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابي تفعل ما تؤمر ستجدني إن